أَصْلَحْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الصُّورَ أَبِجَهَانَةً ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِ هَالَ رَحِيمٌ